صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الله وملائكته يصلون على النبي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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا